خذ الشوق مرحبًا يا مرحبًا أهلاً وسهلا كالشدة فاح وك الصبح أضلّا مرحبًا يا مرحبًا أهلاً وسهلا كالشدة فاح وك الصبح أضلّا يا رفاق الخير لازم رفاق تغمرون القلب أثماراً وظلا تغمرون القلب وظلا لا أرى الأعوام في صحبتكم غير أيام تقضت بل أقلا يا ربيع العيش من بين الصحاري يا زهور ناقشت زهرا وفلا يا ربيع العيش من بين الصحاري يا زهور ناقشت زهرا وفلا صحبة علمها قرانها كيف تلقى في كتاب الله أهلا فهي في حلقتها أترجة قد ذكر الريح وذ الطعم تجلى صحبة علمها قرآنها كيف تلقى في كتاب الله أهلا فهي في حلقتها أترجة قد ذكر الريح وذ الطعم تجلى قد ذكّر الريح وذا الطعم تجلى قد ذكّر الريح وذا الطعم تجلا. جاء من الطيب كلام طيب كلام، كلا ألوابها الصحب تحلّا. جاء دون من الطيب كلام كل آل من، كلا كل ألوابها الصحب تحلّا. كذا نخل فلن يهدي سوى. أطيع بالأثمار قد فريت نفلا. أطيع بالأثمار قد فريت نفلا. هل تراهم بين انا إلا يالي كلهم. بالذكر هان يا تسلى إنما إما لألكون أذان ساكب النور على الوجه وصلى كلما اليأس تغش جوانا شاشعت أمالهم روحا وفألا وإذا الهمة من شادها عزمهم حبلا فحبلا يا رفيق الدرب أنعن فالقا حزت من أسرر أفرح الأجلا لا تعاتبني إذا ما قلت, ما قلت فيهم مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا يا رفيق الدرب أنعن فالقا حدت من أسرار أفرح الأجلا لا تعاتبني إذا ما قلت فيهم مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا يا وسهلا